من الله ذي المعارج من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصعد إليه الملائكة وجبريل في تلك الدرجات في يوم القيامة وهو يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة فاصبر صبرا جميلا فاصبر أيها الرسول الصبرا لا جزع فيه ولا شكوى إنهم يرونه بعيدا إنهم يرون هذا العذاب بعيدا مستحيل الوقوع ونراه قريبا ونراه نحن قريبا واقعا لا محاله يوم تكون السماء كالمهر يوم تكون السماء مثل المذاب من النحاس والذهب وغيرهما وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال مثل الصوف في وَلَا ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل قريب قريبا عن حاله لأن كل واحد مشغول بنفسه يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يشاهد كل إنسان قريبه لا يخفى عليه ومع ذلك لا يسأل أحد أحدا لهول الموقف يود من استحق النار ان يقدم اولاده للعذاب بدلا منه وصاحبته واخيه ويفتدي بزوجته واخيه وفصيلته التي تؤويه ويفتدي بعشيرته الاقربين منه الذين يقفون معه في الشدائد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 وجمع المال وظن بالإنفاق منه في سبيل الله إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق شديد الحر إذا مسه الشر جزوعا إذا أصبه ضر من مرض أو فقر كان قليل الصبر وإذا مسه الخير منوعا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 ويؤدونها في وقتها المحدد لها والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم نصيب محدد مفروض للسائل والمحروم يدفعونه للذي يسألهم ولذي لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان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 إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم مخوف لا يأمنه عاقل والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون بسترها وإبعادها عن السواحش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا من زوجاتهم أو ما ملكوا من الإماء فإنهم غير ملومين في التمتع بهن بالوطء فمدونه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 أي طمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم أي أمل كل واحد منهم ان يدخله الله جنة نعيم يتنعم بما فيها من النعيم المقيم وهو باق على كفره كلا إنا خلقناهم مما يعلمون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 للشمس والقمر وسائر الكواكب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين على تبديلهم بغيرهم ممن يطيع الله ونهلكهم لا نعجز عن ذلك ولسنا بمغلوبين متى اردنا اهلاكهم وتبديلهم بغيرهم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 يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من القبور سراعا كأنهم إلى علم يتسبقون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذليلة أبصارهم تغشاهم دلة ذلك هو اليوم الذي كانوا يوعدون به في الدنيا وكانوا لا يبلون به